وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاحباب الكرام ketika darasa ya wiki iliopita tuliweza walilahi alhamd kukamilisha maneno yanayohusu hadithi iliyotangulia ambayo ni hadithi ya 8 iliyomo katika kitabu cha riyadu salihin tukazungumzia juu ya hadithi hii masuala ya na umuhimu wa nia katika jihad na kwamba ni jambo ambalo ni zito miongoni mwa mambo ambayo yanatakiwa mswilamu ayazingatia leo tunaingia bi mashiaatilla taala katika hadithi inayofuata ndani ya silisila ya hadithi hizo za riab wa salihin hadithi ya tisa inayofuata baada ya hadithi ya nane inakoja hadithi ya tisa <coughs> kwa tarakimu الذي أم اميئكه امام نووي رحمه الله تعالى حديثه 9 انسمع انسمع امام نووي رحمه الله وعن ابي بكره نفيع ابن الحارث الثقفي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه عندي حديث يا 9 اليومه كتابه كارياب صالحي تسوم ثاني مره يا ثاني تسكيزه كمكين حديثنا نسمع وعن ابي بكره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 Wote motoni Kultu Abu Bakra anasema Mimini kauliza kumambia mtume Ya Rasulallah Hatha al-katil Fama balu il-maktul Huyu anayuwa tushamjua Sababu ya kumpelekea yeye kuenda motoni Yehuyu aliyewawa Nikitugani kinachompeleka motoni Kala mtume alayhi salatu wa salam Akasema Inna huu kana harisan Ala katli sahibih Yeye nae vile vile alikuwa na pupa Ya kumuwa manziwe Hii ni hadithi ya atisa Kama mulivu iskia Kwa moja na tafsiri yake ya Kwa kisohili ya maramoja Ya, ya kuelewa kwa maramoja Kabla kuingia katika shale Hadithi hii anasema imamu na wawi Mutafakuna ale Mabhati ya kwanza kama kawide yetu Tunangalia Takhiriju li hadithi Hadithi mempokewa na nani Na mempokewa wapi واضح لي فيه ان اسم امام نووي متفق عليه. ما معنى متفق عليه؟ ني ني الشيخ ابو بكر. متفق عليه. معناه ان امه يقرا امام البخاري و مسلم. احسنت. ها؟ من مخرج واحد. ايوه احسنت. من مخرج واحد. ان اتفقنا البخاري و مسلمنا مخرج ني واحد اي حديث. يعني الصحابي ني هو هو واحد. كما في حديثي هي imepokewa kwa huyu huyu sahabi mmoja ambaye ni Abu Bakra ibn al-Nufay' ibn al-Harith na ile iliyopita inatokana na Abu Musa al-Ash'ari huyo huyo huyo mmoja kwa hivyo inakuwa ni mutafaqun alayh لو sahabi ungekuwa ni wawili lakini imepokewa na Bukhari na Muslim tunasema rawahu al-Bukhari wa muslim tutuseme mutafaqun alayh si kama neno hilo linaeleweka katika mustalahu al-hadith kwa sababu katika mustalahu hadithi ikipokewa na sahabi huyo huyo mmoja Bukhari amepokea na Muslim mpokea wanazuoni wa hadithi wanasema mutafaqun alayh kwa sababu makhraj ni moja wakati mwingine utakuta hadithi hiyo hiyo ipo kwa bukhari na ika kwa lakini sahabi ni mbalimbali huko ni abu musa al-ash'ari na huko ni Anas bin Malik mathalan kwa hiyo watu wanasema mutafaqun alayh tunasema rawahu al-bukhari na niam rawahu al-bukhari wa muslim au rawahu shaykhan tayari kwa hivyo hii ni mutafaqun alayh kwa sababu hadithi hii ukando kwa bukhari inatokana na abu bakra na ukienda kwa muslim inatokana na nani huyo huyo abubakr imam al-bukhari amepokea hadithi hii katika kitabu chake sahih al-bukhari sehemu tatu yani pahala pa tatu pahala pa kwanza amepokea katika kitabu al-iman hili ni sehemu ya kwanza imam al-bukhari ameitoa hadithi hii katika kitabu al-iman mlango unaitwa babu المعاصي من امر الجاهليه. ini sehem ya kwanza. Tunarudia Imam Al-Bukhari rawa hadha al-hadith fi thalathati mawaadhi'. Al-mawdi' al-awwal fi kitab al-iman bab al-ma'asi min amri al-jahiliyah. Ini sehem ya kwanza. Sehem ya pili Kaipokea Imam Al-Bukhari katika kitabu kingine kinaitwa kitabu al-muharibin. من اهل الكفر والردة كتاب المحاربين من اهل الكفر والردة كتابو حو ا مابوكيه حديثي امام البخاري في ملango ambao ameweka anwani yake kama ifuatayo باب الامام يأمر رجلا فيضرب الحد باب الامام يأمر رجلا فيضرب الحد hiki ni kitabu cha pili au sehemu ya pili imamu al-bukhari ameweka hadithi hii na kile hadithi ameiweka ina maana yake na ina mafunzo yake kutokana na zile anwani ambazo amezichagua imamu al-bukhari kama tulivyosema nyuma fiqh ya imamu al-bukhari iko katika anwani ya milango aa, ambayo anaitengeneza ya hadithi kwa hiyo huku ni kitabu cha pili kitabu cha tatu au sehemu ya tatu alioipokea imamu al-bukhari hadithi hii ni kitabul fitan باب اذا التقى المسلمان بسيفيهما في النسيم الثالث ambao amepokea ndani yake Imam al-Bukhari hadithi hii hi hi ambayo mmesikia sasa hivi narudia mara pili kwa wale wanaosajili sehemu ya kwanza amepokea Imam al-Bukhari fi kitab al-iman bab al-ma'asi min amri al-jahiliyah sehemu ya pili kitab al-muharibin min ahli al-kufr wa al-riddah bab الامام يأمر رجلا فيضرب بالحد او فيضرب الحد سهمي ثلاثه كتاب الفتن كتاب الفتن كتابا فتنه مambo ya fitna mlango babu idhaltaqa almuslimani baisaifihima uislam mawili wanapokutana na panga zao mbili hizi ndo sehemu ambazo ameipokea Imam al-Bukhari hadithi hii sanad ya Imam al-Bukhari في حديثه اناسما امام البخاري سنادياته كما يفطاب حدثنا عبد الرحمن ابن مبارك قال حدثنا حماد ابن زيت قال حدثنا ايوب ويونس عن الحسن عن الاحنفي عن الاحنف ابن قيس عن ابي بكره نفيع ابن الحارث هي ندير اسناد امام البخاري نريديه يسند امام البخاري كتابه الايمان انا اسمع امام البخاري حدثنا عبد الرحمن ابن مبارك هو ني شيخ البخاري شيخ واقي امامه ايتوى البخاري حديثي kutoka kwake عبد الرحمن ابن مبارك ابن مبارك اميポケا حديثي kutoka kwa حماد ابن زيد حماد ابن زيد واحد katika a'imma huyo حماد ابن زيد moja katika alaimatu alam min a'immatil hadith وثقه حافظ حماد بن زيد امبوكيا حديثيقه و توائي ايوب ويونس انا اسمع حدثنا ايوب ويونس ايوب انهم قصديه هنا ketika sanad bukhari ni ayub sihtiani ayub anaitwa ayub ashtiani ketika watu basra moja katika mbele vile aima min aimati alhadith thiqa mukabba ketika wale thiqat na yunus ni yunus ibn ubayd vele vele moja katika wanazuoni wa ilmu alhadith na moja katika thiqat hawa wawili ayub ambaye ni ayuba sihtiani na yunus ambaye ni yunus ibn ubayt wao mpokea hadith hii hawa wawili kutoka kwa alhasan alhasan ni alhasan albasri alhasan albasri abu sa'id ambaye ni maula zaid ibn thabit radiyallahu anhu ni moja katika sighar tabi'in alhasan albasri اميتو الحديث هيك ضاقه احنف احنف ني احنف ابن قيس احنف ابن قيس واحد katika tabi'in vile vile mashhuri wanajulikana na huyo ahnaf ibn qais katika wale wanaosoma ilmu ya adab ilmu ya lugha ya karabu ya balagha na mashairi wanamjua huyo ahnaf ibn qais anatajwa kule kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa anajulikana kwa upole mpole sana mpaka warabu wakampigia mfano kwa upole wake akasema abu tamam katika shairi lake anasema iqdamu amri fi shajaati hatimi fi hilmi ahnafa fi zaka'i biasi haya maneno ya abu tamam mshairi anasema iqdamu amri fi shajaati hatimi fi hilmi ahnafa hilm ahnaf yani anapiga mfano yani hakuna upole zaidi ya upole wa ahnaf ibn qais alikuwa ni mtu mpole sana ndio huyo mshaile abu tamama akatunga beti hili na wapi hawa ni watu ambao umetajwa wote walikuwa wanapijiwa mifano katika haya mambo yale walioitajwa nayo fi fi iqdamu amri fi shaja'ati hatim fi hilmi ahnafa fi zaka'i iyas yani iyas alikuwa ni mtu ambaye anajulikana kwa kwa zakaa kwa akili nyingi alikuwa na akili na busara kubwa huyo ndio ahnafa ibn qais ahnafa ibn qais anaepokea halifee ibn tawqanani toka kwa Abu Bakra na Abu Bakra jina lake ni Nufai ibn al-Harith. Hi sanad wanasema unazoonea ilmu al-mustalah al-hadith wanasema hi sanad ndani yake ina jambo zuri ambalo wanaita latifa min lata'if al-isnad. Latifa min lata'if al-isnad wala unasema mambo ya hadith wanajua maneno hayo. Wanasema latifa min lata'if al-isnad yani katika mambo mazuri ambayo sio ya kawaida yanapatikana katika isnad hii ni kwamba hadithi hii imepokewa na thalathana mna tabiin tabiin watatu kila mmoja amepokea kutoka kwa kwa tabii mwezake kwa aina ya hadithi tunapata hadithi fulani anayepokea kutoka kwa tabii tabii mmoja anayepokea kutoka kwa sahaba sahaba anatoa kutoka kwa mtume alayesalawa wasalam lakini katika hadithi hii kuna jambo ambalo sio la kawaida nalo ni kwamba hadithi hii mapokea na tabiin watatu nani na nani na nani tuhesabu inatoka kwa nani tumesema ayub siqtiyani pamoja na yunus hawa ni sigari tabiin hawa mae toktwa kwa hasan al-basri ambaye ni miongoni mwa sigari tabiin hasan al-basri mae toktwa kwa ahnaf ibn qais ambaye ni vile mna vile vile mna tabiin pawote ni tabiin kila tabiin anepokea kwa tabiin mwanzake kwa hivyo hili ni jambo zuri katika ilmu isnad si jambo la kawaida kutokea katika mambo ya isnad ikitokea hii huwa wanazuoni wa hadithi wana record ni jambo zuri wanasema latifa min lata'if al-isnad au latifa isnadia tumemaliza sahihi bukhari sasa tuja katika sahihi muslim imam muslim amepokea hadithi hii katika pahala pamoja ingawa amepokea hadithi hii mara mbili lakini kitabu ni hicho hicho kimoja ambao ni kitabul fitan wa ashrat asaa imam muslim amepokea hadithi hii katika kitabu ambacho amekiita kitabul fitan wa ashrat as saa' kitabu cha fitna kama kile kitabu cha kilichoka katika sahihih al-bukhari ana kitabu al-fitan imamu muslim vile vile ana kitabu al-fitan akaongezea wa ashrat saa na alama za siku ya qiyamah katika kitabu hichi ndani ya sahih muslim ukikifungua chini ya mlango ambao anwani yake imamu muslim ameiweka idha tawajaha al-muslimani bi sayfayhim kule kwa bukhari idha altaqa hapa kwa muslim idha tawajaha تواجه اذا تواجه المسلمان بسيفيهما ما لنا هيو هيو وحده واو اسلاما وويل وكبامانا انا كع انا عوصو كع عوصو كبڠزاو مبي هيو نيو هapo nda pahali ambapo imam muslim ameipokea na ameiweka hadith hi kitabul fitan wa ashrat asaa babu idza iltaqa almuslimani bi sayfayhima isnad ya imam muslim ni kama ifuataku انا سئم امام مسلم حدثنا ابو كامل حسين ابو كامل فضيل بن حسين الجحدري ابو كامل فضيل بن حسين الجحدري جحدري هونا شيخ مولي مؤك امام البخاري امم مسلم عفوا امم مسلم اما يتوه حديثي توكواك انيت ابو كامل نيكون ياك هيو ابو كامل فضيل بن حسين الجحدري bakiya tisnad kama fi sahih al-bukhari tisnad iliyobakiya muslim yote kuanzia hapa paka mwisho ni ile ile tisnad ya bukhari na hata itaeleta tisnad hiyo kwa sababu utashisoma tisnad ya ya ya imam muslim kutoka hapa paka mwisho ndio hiyo tisnad tisnad ya bukhari naam al akh salih umehifadhi tisnad au bado salih huwa kijana mdogo amekaa ametegemea nguzo umehifadhi tisnad ya bukhari bado ha باقي بقيه الاسناد ني الى الاسنادان اسناد البخاري نعم شيخ يتكواجه وكشيكا هيا احمد ها عبد الرحمن عبد الرحمن الشافيطي باهلي با عبد الرحمن ابن مبارك وبخاري نيو فهلا با ابو كامل فضيل ابن حسين الجحدري ومسلم بابا عبد الرحمن ابن مبارك اشاتوك اتانجي اتانجاني kwanza hapo sasa paka mushon isnad ya bukhari utakwaje hebu jaribu kidogo naam نعمت عثمان hakuna uthman atakutaja uthman haya fikiria tena kidogo fikiria inshallah kwanza darasa ijayo باذن الله تعالى nikukumbuka tutaleta vitabu na zile notebook zile watu vijana wote wote waandike hasa hawa vijana wadogo eh waandike kwa sababu hii wanasema wanazooni makutaba qard wa ma hufidha farq ma kutiba qard kinaandika kinabakia ah wa ma hufidha katika riwaya nyingine wa maturika qard kiduko kesikia kama hii alafu uki kama uko kiandika kitakwenda farq kina kimbia kina kwenda zake tamam hai watu ambao tutawa tutawa wapodo leko tuandika ni hawa watu wazima na wazee wazee lakini vijana wote wataletea notebook zile kitabu vidogo waandike إن شاء الله، كونزية درس إيجاري نباها هي أول تونجين وزيمة، كما يقول الأخ حسن فيها، فوق أن ديك إن شاء الله، شيء حسن طيب، ثم سمى بقية الإسناد، إني إلي الإسناد أبو خاري أتى إمام مسلم ما نسمى، حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا حماد بن زيت، كولك أبو خاري، إني إلي إلي إلي، نرق ليه حدثنا حماد بن زيت، حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر جين واسنان يا مسلم هل يقوم بابو خالي كما تقول بوصوم ما لن يقوم بيلي حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا حماد بن زيت حدثنا أيوب عن بين أيوب السختياني ويونس عن بين يونس بن عبيت عن الحسن عن بين حسن البصري عن الأحنف عن بين أحنف بن قيس عن أبي بكر رضي الله عنه كم مريزة todo mambo ya takhrīj al-hadīth yamekusha hapo. Kama kuna mtu ana swali au kuna kitu ambacho hajakielewa tukiregelee. Wazi eh ikhwan? Sheikh Jamben, wazi? Takhrīj al-hadīth ma al-isnād? Tayeb. Twende mbele. Amebakia Abu Bakra, atujamweleza ambaye ni sahabi tarjama yake. Abu Bakra jina lake kama lilivomtaja Imam Nawawi, ametaja jina lake. Kule nyuma kwa Abu Musa al-Ash'ari alimtaja jina lake alisema an abi musa abdullah ibn qais al ashari na hapa anasema an abi bakra nufai ibn al harith wabemtoeza jina lake abu bakra ni nani kwa faida ya wasikilizaji haya majina mawili watu wengi wanatatizika kuna abu bakra kuna na abu bakra hawa na tawili tofauti abu bakra ambaye ni kama abu bakra siddik vile fam radhiyallahu anhu huyo ni mbali na Abu Bakra inata Bakra inata msho taa marbuta haya ni majina mawili kwa hivyo ukisikia kun Abu Bakar na Abu Bakra ni watu wawili tofauti tumezoana nafikiria ikwapi haya kwa hivyo huyu ni Abu Bakra kwa ta sio kama yule Abu Bakra Siddiq radhiallahu an Abdullah ibn Abi Quhafa huyu ni mwingine anaitwa jina lake enyo Fai ibn al Harith wanasema wanazoone wa siara na tarehe وقال اسمع فر الى النبي من قال امام الذهبي في كتابه سير اعلام النبلاء انسم فر الى النبي صلى الله عليه وسلم عبدا هو ابو بكر اما يعني نوفاي ابن الحارث الثقفي الي كيمبيا تو kwa watu wake min bani thaqif watu wa thaqif alitoka huko alikuwa ni mtumwa akimbia kwa mtume عليه الصلاه والسلام ولما وفika kwa mtume عليه الصلاه والسلام اسلما فكاسليم فاعتakahu Mtume akamuachahuru Kwa hivu, mujua asliyake alikuwa ni mtume Halafu, akada akasilimu mbele ya mkono ya mtume alayhi salatu wa salam Nimiongoni mwa masahaba ambawa masilimu mbele ya mtume alayhi salatu wa salam Haku silimu kupitia kwa sahaba mwingine Kuna baadhi ya masahaba ule silimu kupitia kwa masahaba wenzi, wenzi wao Lakini huyu alisilimu, yeye mwenyewe mbele ya mtume alayhi salatu wa salam wa salam baada kumjulisha kama mimi ni mtumwa mtume akamwa cha huru akawa ni forwan faaslama kisha kasalim rawaa ananabi sallallahu alayhi wasallam alipokea kwa mtume alayhi salatu wasalam 132 hadithan hadithi idadi yake 132 idadi ya hadithi ambazo amespokea Abu Bakra radiyallahu anhu hakikat hadithi hizo itafaka al-Bukhari wa Muslim على ثمانية منها katja hadithi hizo miya moja 32, hadithi 9 Imam al-Bukhari na muslim wa mekubaliana yani watu wa wili wa mesipokea katika vitabuviao moja wapo ni hi yani kuna hadithi 9 katja hizo miya moja na 32 ambazo taziona zimeandiko mutafakud alai halafu infarada al-Bukhari bichamsa, Imam al-Bukhari mwenyewe peke ya ke mepokea tano wa Muslim Muslim Muslim, Muslim na na moja moja tena ya hadith Abu Bakra ni hadithi hadithi Bukhari Bukhari wote wawili kupokea nane, hizo peke peke kapokea kapokea tano ಮುಸ್ bidaia hadithi zote ambazo amepokea imam al-bukhari na muslim za Abu Bakr zitakuwa ngapi 8 5 1 ambayo ni 11 14 hasante qala imam az-zahabi imam az-zahabi ana sema kuhusu huyu Abu Bakr radhiallahu anhu ana sema kana min fuqaha ashabah alikuwa ni katika wale masahaba ambao ni fuqaha waliokuwa na elimu kubwa ya fiqh mmoja wao alikuwa ni huyu Abu Bakr radhiallahu anhu wa qala ibn kathir nabinu كثير nae rahimahullahu ta'ala anasema kumhusubu bakra radiyallahu anasema abu bakra sahabiyun jalilun kabirul qadri ni alikuwa ni sahaba mtukufu aliyekuwa na daraja ya juu sahaba mtukufu sahabiyun jalil kabirul qadri alikuwa na daraja ya juu maneno haya tunahitaja ya ikhwan ni maneno muhimu kwa sababu wako baadhi ya watu ambao walijaribu kuandika maneno na makala ya kumtia dosari huyo sahaba Abu Bakra radhiallahu anhu Nufai ibn al-Harith si wakati wake leo kuyaeleza maneno hayo na maneno ambayo yanaweza kutoa nje ya mada lakini wako baadhi ya watu waandishi ambao walijaribu kidogo kumtia dosari sahaba huyo radhiallahu anhu wa arda kwa sababu ya mambo yaliyotokea baina yake yeye na Umar ibn Khattab wakati Umar alipokuwa ni khalifa yalitokea ma mambo na maneno fulani yalipita Kwa hivyo baadhi ya watu wakamtia dosari wengine wakatoa maneno ambayo ni ya utovu wa adabu na maneno ambayo sio ya sawa wala si maneno yakukubalika katika elimu juu ya huyo sahabi radhiallahu anh. Na sisi hatutaji maneno haya kwa sababu ya kwamba ni maneno ya batil moja kwa moja hayana msingi wala hayana dalili na tunajua katika kaida ya usul na katika kaida ya akida ninasema kwamba anna sahaba takullu kulluhum udul ma sahaba wote ni udul ان صحابته كلهم جميعا عدول ما صحابه وته نيواللف وته بلا استثناء ما صحابه وته نيواللف ما صحابه وته نيواللف هذه عقيدته سيس واؤمن اهل السنه والجماعه تنا اءمن ان ما هي سوت اهل السنه والجماعه تنا اءمن يا ان صحابه كلهم جميعا عدول وته نيواللف اكو حتى صحابه واحد اللي يكون له عيب او اللي يكون له ذساري او مبايعه هو معضلف حتى موجه واضح يا اخوان نفكروا يوا يقوا هذه المننوه هاي هي دي معتقد اهل السنه والجماعه توفي في خلافه معاويه هو ابو بكر رضي الله عنه علي فارقي كاتكا او خليفه او وقت او خليفه معاويه بن ابي سفيان سنه 150 للهجره 151 هجريا begineo katika unazuwoni wakaweka mwaka wanasema mwaka wa 51 wa Hijria kwa hivyo maneno ya Abu Bakra dhaara jama yake inamalizikia hapa tuingie katika hadithi sharhi ya hadithi anasema Imam Nawawi kunukulia maneno haya anasema anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala itha iltaqa almuslimani bi sayfi hima kabla ya kuingia katika maneno haya nimhoi mu ya kwanza kwanza kufahamu ya kwamba maneno haya Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ali yakata au alianukuli kwa mukhtasar kama zile hadithi fulani nyingine zilizopita nyuma tuliona namna gani Imam an-Nawawi aliziweka kwa ufupi hakoziweka kwa kirefu alizikata na hii hadithi nayo vile vile Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala hako inukuli kwa kirefu vile ilivyo katika hizo vitabu viwili tulivyovitaja Balie alichukua sehemu ya mwisho ya haditha akaiveka Amba yoni idha alitaka al muslimani biseifa ihima Kabla ya maneno ayo ya kuna maneno uko nyuma Na maneno ayo taasoma Kama ilivokuja katika vitabu hivo vili, Bukhari na muslim Kwa butuna rudi katika vitabu viasli Amba yoni vime pokea ya hadithi hii Ndani ya hadithi vitabu hivo, kirudi kwa Bukhari Aho kirudi kwa muslim utaona maneno haya yanakuwa ifuatavyo ara baada alhasan albasri kusema anil ahnaf ibn qais ahlaf ibn qais anasema toe waangalifu hapa tusikizeni kwa makini afa unaweza kutatizika ahnaf ibn qais ni tabi'i anasema maneno haya kabla kabla haja nukulu maneno ya nani ya abubakara kabla haya maneno ndio ambayo mamunao aliyawacha hako yaweka katika riyadus salihin يا سكيزو كمكيني انا اسمع ذهبت لانصر هذا الرجل انا اسمع منيو هيا احنف ابن قيس انا اسمع ذهبت لانصر هذا الرجل ني لتوكا مع عزميو نيه يا كندا كمنصورو منتووو منتو غالي متامون سيفا تامتاج فلقيني ابو بكر ابو بكر اكنيكوتا انجي ambaye ni huyo so sasa mpokeezi wa hadithi Abu Bakrah akanikuta njiani akamkuta nani sheikh almkuta nani ahnaf ibn qais haya twepo pamoja husain ambari ahnaf ibn qais anasema nilitoka wakati mmoja kwa nia ya kwenda kumnusuru huyo mtu nikakutana njiani nikakutana na abu bakrah falqiani abu bakrah faqal abu bakrah akaniuliza baada kwa mkwala aina تريد unakwenda wapi ewe ahnaf sabana muona ahnaf ambaye bawa panga wake tamam la nafatana na watu wake huko ambaye bawa panga na kilemoja ya silaha abubakrah akamuliza unakwenda wapi mbona naona kilemoja ambeba silaha muko katika hali ya kujiandaa mnakwenda wapi abu ahnaf ibn qais akamjibu kumwambia uridu nusrata ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناتوكا نانا عزميو يقند كمنصورو متوتو عمي yake mtume alayhi salatu wasalam man huwa ali bin abi talib radhiyallahu anhu wa nazouli wa hadith wa nasema ana kusudia kwa maneno haya ahnaf ibn qais ana kusudia annahu kharaja ma'a qaumihi li yuqatila ma'a ali ibn abi talib radhiyallahu anhu في يوم يوم يوم الجمل يوم الجمل الجمل احنا siku siku siku siku siku alikuwa pamoja pamoja na watu ende akapijane katika katika safu ya bin abi talib an yangamia yangamia yangamia kuna islamo inaitwa huwa ಯೋಮಲ್ وقعت الجمل نسيكو ambayo wanazuoni waliita siku ya vita vya ngamia na siku hii wanakusudia vile vita vilivyotokea wakati wakati wa khalifa wali bin abi talib radhiyallahu anhu kama ambavyo tutataja sasa hivi kwa kifupi vita hivi kwa sababu ni muhimu kabla atujaenda mbele kujua kupata nabda au au mkhutasar mdogo unaohusiana na waq'at al-jamal au يوم الجمل hili mupate kuwa na fikra ya hii yawumul jamal ni siku gani siku yangamia ni siku gani na kabla hati yengia katika kuelezea yawumul jamal siku yangamia ambao ilikuwa ni siku ambapo nani yake watu kulikuwa kuna vita vilivopijaniwa wakti wa alibin abe talib radhi allahu ane na kabla hatuja songea mbele kuelezea vita hivi vilitokea vipi na kwa mukhtasari wake kwa mukhtasari kabisa ili mtoke nafahamu nzuri inahusiana na vita hivi ni muhimu kwanza kutaja a nukta muhimu ambayo inahusiana na sahaba tu rasulilah sallallahu alaihi wasallam kwa sababu vita hivi ni vita ambavyo ndani yake waliohusika ni masahaba wale waliohusika katika vita hivi na walowawa katika vita hivi na walopijana katika vita hivi ni baadhi ya sahabatu rasulilahi sallallahu alayhi wa sallam aya maneno ni muhimu ya ikhwan na ni maneno masito na wamba muna yeskiza kwa makini kabisa muna yeskiza kwa makini kwa sababu vitabu vinafuyandika tarikh ya uislamu leo na baadhi ya wanawandika kuhusu sahabatu rasulilahi sallallahu alayhi wa sallam leo hasa katika mambo ya vita na yale yaliyotokea baina yao masahaba kuna watu wengi ambao wanazungumza maneno haya kwa njia ya upotofu dhikewemo au yakiwemo maneno yanayohusiana na vita hivi vya yaumul jamal siku ya ngamia baadhi ya watu wakatumia fursa hii ya kuzungumzia kuhusu vita Na yale ya liyotokea katia sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam Kutumia hiyo kuwa ninjia Ya kuwatia aibu na kasoro na nukusani kubwa Na sahaba wa mtume alaihi salatu wa sallam Na kuna mapote ya watu ambao Wamefanya dini yao ni kuwatukana sahaba Rasul wa mtume alaihi salatu wa sallam Hii muna wajua bila shaka Watu ambao wanaitua shatamatur rasul shatamatu ar-rasul nashatamatu as-sahaba wa watukani wa masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam wanajiita kwa majina mbalimbali lakini jina lao au sifa yao kubwa ni shatamatu as-sahaba wana watukana masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam kwa hivyo watu hawa wanapopata fursa kama hii ya kuzungumzia yale na zile khilaf au ikhtilaf zilizotokea kati ya sahaba wa mtume alayhi salatu wasalam kwao inakuwa ni fursa ya kuwa kejeli hao masahaba na kuwatia nuksani na aibu na kasoro mwangalie Aisha mwangalie fulani mwangalie fulani angalia fulani alifanya hivi na mbona fulani alifanya hivi katika vita au katika mambo kama haya kwa hivyo kuna umuhimu mkubwa ya muislamu kuyapata maneno haya kutoka manabii safia au manabii sahiha masadir sahiha muslimu anafa na anatikiwa anaposoma historia inahusiana na mambo kama haya arudi katika vitabu vilivyo sahihi vinapozungumzia masala haya kwa njia ya usawa kwa njia ya usawa na kwa njia ya upokezi na kwa dalili wala sio vitabu vya waandishi ambao hawajulikani kichwa wala magogo la utapotea na utatiwa fikra nasomo mbaya ukimaliza kusoma katasi moja au mbili halafu wewe pia akili yako itakuwa imefanyiwa kitu ambacho kinaitwa ghasil mokh brain wash kama lesa wanasema ah kumbe wa masahaba mimi sikujua kumbe walikuwa hivi wa masahaba bongo lako lishoshwa la wewe mwangalifu unaposoma mambo yanayohusu vita au au khilaf au mambo yaliotokea katika wakati او عهدي او عصايا صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب ان تكون حذرا هو مغاليف كبيسه ما ننهويه انا نسوما واطي ساما ناweza kuandika mtu ambaye ni mpotofu anaweza kuandika mtu ambaye hana imani anaweza kuandika mtu ambaye ni munafiki anaweza kuandika mtu ambaye ni zindi kwa majina mbalimbali wewe unaosoma majina pale la muislamu lakini na hu munafiki muislamu lakini na hu zindi au fasiq kwa sababu anakupa maneno pale mabaya ya kukosea adabu na kukosea heshima sahaba wa mtume alayhi salatu wasallam ndio maana tunataja utangulizi huu na utangulizi muhimu na maneno ambayo sasa nitawasomea sasa hivi ni maneno yanayohusiana na huu utangulizi ambao nimeutaja tutasoma maneno ya imam al-qurtubi rahimahullahu taala kama alivyo nakulu katika kitabu chake ambacho kinaitwa at-tadhkira bi ahwali al-mauta wa umuri al-akhirah anasema huyo mwanachoaoni al-Qurtubi al-Qurtubi ni wawili al-Qurtubi Abu al-Abbas ambaye ni mwandishi wa kitabu cha al-Mufhim na al-Qurtubi Abu Abdullah ambaye ni mfasiri wa Qur'an Tukufu aliandika kitabu cha al-Jami'u li ahkam al-Qur'an huyu tumetaja hapa ni huyu mufassir kwa hiyo ni al-Qurtubi al-mufassir kwa kiasi al-Qurtubi al-mufassir ndiye huyu Abu Abdullah mwanachoeone huyu al-Allama mufassir al-Qurtubi anasema katika kitabu chake hicho at-Tadhkira anasema واما اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم اجمعين اما صحابه وامتم علي الصلاه والسلام رضي الله سبحانه وتعالى ذو شكيه وته فيجب على المسلمين توقيرهم بينا واجبنا ان يطاصا جويا واو مننا واسلامه وته كوا هشيمه واليمسق An dhikri zalalihim Na kuzuhia Na kuachana Na, ku, na kutaja Makosa yao Ina wajibu Kwa wa islamu wote Kuwa hishimu Jambo la kwanza Taukirahu Ni kuwa hishimu Na jambo la pili Alimsak An al mala An dhikri zalalihim Na kuzuhia Na kutotaja Makosa yao Wadhikru Mahasinihim na kutaja au wanashuru mahasinihim na kueneza na kutaja uh, fadhila zao na mambo yao mazuri kwa nini inawajib mambo hayo kwa nini inawajibu kuheshimu na kwa nini inatopasa kuzuia limi zetu na midomo yetu na kalamu zetu na kutotaja makosa yao na kwa nini inatuopasa na yetu wajibu kueneza mema yao na mambo yao mazuri anasema lithana illahi taala lahum fi kitabihi kwa sababu ya ile taskia na sifa kubwa ambazo Allah Subhanahu wa taala aliwapa sahaba hao katika kitabu chake kitukufu ina maana ya kwamba maneno hayo kiafahamu vizuri anasema lao wewe muislamu utajaribu kusimama kujaribu kutia dosari au doa katika moja wao wa sahaba hao wa mtume alayhi salatu wasalam maana yake ni kwamba unakwenda kinyume na Qur'an na wanakonda kinyume na maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo inakuwa wewe unaichazo sare Quran wewe unaituhumu Quran na unatuhumu maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ndiye yeye Allah aliyetukuka yeye ndiye aliyesema Muhammadu rasulullah walladhina ma'ahu nali aladhina ma'ahu sahaba walladhina ma'ahu ahshida'u ala alkufar rahma'u bainahum tarahu ruk'an سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فاذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب زرع اليغير بهم الكفار يزن له صفه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي له ان كجا منت انا ادعي كوني مسلم اجي امتي دوساري او عيب مmoja wao كيف انت تطعن بالقران انت تخدح في القران الكريم وتطعن في كلام الله سبحانه وتعالى وحقيقه ياللا ان جربوا كيفanya ni kuyatia dosari na kuyatuhuma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana Imam al-Qurtubi anasema lithana illaahi ta'ala lahum fi في الكتاب kisha kaanza kutaja aya nyingi mmoja wapo aya hizo ni hii aya ziko nyingi sio hii peke yake nyingine inasema katika Qur'an wasabiquna alawaluna minal muhajirina walansari walldhinittabauhum biihsani aha radiyallahu anhum wariduan allah akbar anta madha turid wewe jambo gani lingine walitafuta zaidi ya maneno hayo wote hao mzee zangu anasema walldhinittabauhum biihsani والله واو كانه وله ولو اوافته بالاحسان واتى ها الحكمه ياله وحده رضى الله عنه وت فلهو حقنا نافسه حتى واحد يا من تجارب كواتي ادساري او عيب او نقصان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم دي معنى المنن هاي منن مهمه يا اخوان منن هاي يا امام منشوون القرطبي انا اسمع يجب على المسلمين توقير كوا كوا هشيم والامساك عن ذكر زللهم ونشر محاسنهم كوا هيشم نكذويا نكذتجا عيب زاو ومكوسا ياو نكوينهزا فضل زاو مامه ثلاثه دليل انا اسمع لثناء الله تعالى لهم في كتابه بسبب الله سبحانه وتعالى امهوتجى في كتبه زو ومن وقع من هؤلاء في تاويل فهو معذور كما اكمل فيه منن القرطبي انا اسمع ومن واقع من هؤلاء في تاويلنا موجواه كتيه هاوا صحابه وته يو يوت كتك واو مmoja امباي انا يينجيا كتك تاويل تاويل ني, ني ني تفسير او اجتهاد يا اينا يوت جمب ولولوتي امبالي واميينجيا داني yake moja moja wapo wa sahaba turasulilah sallallahu alaihi wasallam anasema fa huwa ma'dhur ana udru wake ana udru wake tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat Walakum, makasabtu Huni utangulizi muhimu Ilkua lazima tuutaja Kabla kutaja maneno na usiana Na, na, na wakati aljamal Vita vea aljamal Vita vea aljamal ni maneno Na usiana na kitu gani Au kitu gani kilitokea Ili tupate kuelewa ya maneno ambayo ya li mfanya Ahinafibni Qaisi Atoke na pangalake Ie pamoja na watu wake Wanakuenda kuhu, smama na alibi na bitalib Wanasema unazwoni wa sirah Na maneno haya ambayo intaya ya soma Tunachanganya vitabu viwili Vitabu ambayo vimeandika Maneno haya ya sirah Kwanjia ya usawa kama livokwambia Sio vitabu vihawa wandishi ambayo Kalamu zao zalat akdamuhum kama zalat aklamuhum Kalamu zao ziliteleza kama ambayo migu yao Iliteleza imingia katika makosa Aya ni maneno ya wanachuhoni Ibn al-Arabi katika kitabu chake ambacho amekiita al-awasim min al-qawasim na vile vile kitabu maneno ya mwanachuoni al-alama ibn kathir al-mufassir au yunfasir ibn kathir katika kitabu chake mashuhuri ndio sote tunakijua al-bidaya wa wa al-nihaya katika vitabu hivi viwili tunasoma maneno haya ambayo sasa hivi nitawasomea wanasema kwanza kabisa waq'at al-jamal tukio la ngamia لميت وقعته الجمل لنسبه للجمل الذي ركيبها ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها في اثناء هذه المعركه في vita او هيل توكيو لميت توكيو لانغاميا مع مناسبه ويولانغاميا امباي الي امباندا ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها امباي اليكويكو فيتا هيفي بلي فيله ko ajili ya huyo ngamia aliyempanda muumini na Aisha katika vita hivi ndio maana vikaitwa waq'atu al-jamal au ma'rakatu al-jamal au yawm al-jamal siku ya ngamia au vita vya ngamia hiyo ndio sababu ya kuitwa jina hilo na vita hivi eh khwat vilitokea yawm al-jum'ah siku ya juma al yawm al-jum'ah fi shahri jumada al-akhirah katika mwezi wa jumada al-akhira sanata sitin wa thalathina lil hijra mwaka wa thalathina sita hijriya mwezi ni jumada al-akhira, siku ni siku ya jumaa na mwaka ni mwaka thalathina sita wa hijra ambao ni mwaka wapili baada Iuthman ibn Afan Uwawa na asya vitahivi vina tokamana na fitna ambayo iliibuka fitna hiyo baada ya maktali Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu asili yake hivi asili yake vinatokamana na ile fitna iliyotoka baada au iliyoibuka baada ya kuuawa kwa nani kwa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu wa radha Uthman ibn Affan aliuawa mwaka uleo kabla yake ambao ni mwaka wa 35 hijria ndio mwaka aliuawa Uthman ibn Affan نا قبل الى تجيسون جانبه وانا سيما وانا زوني و سيره وانا سيما لم يشارك أحد من الصحابة في مقتل عثمان هذه نقطة مهمة وكوانزة العظيمة توجيه قبل الى تجيسون جانبه هكونا هات صحابة موجة كاتيا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم علي الشریکي كاتك مواجع عثمان بن عفان ولله الحمد والمنى هات صحابة موجة هكونا هاتا موجة علي الشریکي كوانجيا موجة او نيجيني كاتكا قواوا وق وعثمان ابن عفان وشاهدوا ما ننه هذا اني كما سئل الحسن ابن علي رضي الله عنه وارضاه وعن ابي الحسن بن علي حسن توالى بن ابي طالب اليئلذ هل كان احد من المهاجرين والانصار في مقتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه ha je alikuweko mmoja wapo katika muhajiri au mmoja wapo ansar alishiriki katika mauaji wa Uthman ibn Affan radhiyallahu an hasan ibn ali ibn abi talib ambaye yeye pia alikuweko katika hiyo maarakat al-jamal au mautai al-jamal akajibu al-hasan ibn ali radhiyallahu an anasema lam yakun fiha illa a'lajan min misr hakushiriki katika mauaji wa Uthman ibn Affan او كتشكار رواه نجين قالسما لم يقتل عثمان بن عفان الا علاج من مصر او قمع عثمان بن عفان اصبقه ني علاج من مصر و تو امباو حسن بن علي الي وصفه يا كون علاج علاج ني جمع سواسوا نعلوج علوج نها علاج ني جمعه يعلج علج كاتكا لغه يا كراب ني ممتو امبايه ني شديدو الخيقه او الطبيعه galidh qasi jaff mtu ambaye hana imani wala hana huruma roho yake ngumu hana imani kabisa huyo huitwa ilj katika kamusi ya kiarabu hapo hapo katika neno la ilj katika kamusi ya kiarabu chini yake utaambiwa ilj na jina lingine la hima punda kwa hivyo ilj ina maana mbili na zote maana haya mbili zote zinaingia kwa hao watu waliomua uthman ibn affan ambao wanatoka Misri kwa hivyo ni a'laj au uluj jamu ya ulj watoliokuwa na tabia mbaya na moyo mgumu na tabia mbovu ambao wanatoka Misri hawa ndio watu walio mu Uthman bin Affan a'laj mimi Misri ai amana nani al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu kwa hivyo ni ushuhudi kamili ya kwamba hakuna hata moja katika sahaba ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihusika katika kumoo athmar ibn affan radhiyallahu anhu baada ya mwajja uthman ibn affan inqasama sahaba ila thalath tawaif ma sahaba waligawanyika mapote matatu baada ya kuawa uthman ibn affan pale pale kwa uthman ibn affan sahaba kagawanyika ile fitna iliyotokea wakagawanyika sahaba mapote matatu kila mmoja kawa na msimamo wake pote la kwanza msimamo wake i'tazalu alfitna hili ni pote la masahaba ambao walisema sisi hatutaki kuhusiana na hizi fitna kabisa na hivi vita hatutaki kuhusiana nazo kwa hivyo wao wakajiweka kando msimamo wao anna hum hamalu ahadith alkaffi an alqitala ala umumha msimamo wao sahaba hawa ni kwamba walizichukulia zile hadithi zinazo wa islamu kwa ipukana na vita, na khilaf na watu kupijana wa nisichukulia hizu hadithi ala l'umumu kwa mamu islamu, na muislamu mweziwe hafai kupijana kwa basisi atakikungia katika fitna wala kupijana na wa islamu wezetu kajireka kando wadhi harikawan huu ni msmamu wa kwanza mfano wa sahaba katika msmamu huu wa kwanza ni sahaba gani ana ingia katika msmamu wa kwanza ni nana ابو بكر احسنت ابو بكر نفيع بن الحارث هو ni moja wao ambaye msimamo wake ni ictizal alfitna ndio maana kama amwambia ahnaf bin qais amwambia rudi bwana kwenda kupijana amwambia usende kupijana mimi nimemsikia mtume alayhi salatu wasalam anasema muislamu akisimama kupambana na muislamu mwenzake kila moja amebeba panga anayeuua na anayeuawa wenda motoni kwa hivyo rudi haya ile maneno ابو بكر amwambia ahnaf bin qais amwambia irja رولي فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان تماموا الاسلام تمام وهو المسممون الاول واكن ابو بكر نفيع ابن الحاذي نا wengine wengi katika masahaba msimammo wao ni epokana na vita siingia katika fitna na balaa msimammo wa pili ni lile pote la masahaba ambao talabu bidmi uthman walitaka دمه يا عثمان دمه عثمان ما ناك القصاص من قتله عثمان اسماميشو القصاص نحد يا قصاص جو يا والي والامو عثمان بن عفان يلي نيبوتي لا بيلي مسمامو وا بيلي والصحابه مغوانيكو وا بيلي هو والصحابه katika اذا زمنه الفتنه واضح يا اخوان كاته مع الصحابه ambao wamebeba msimamo huo wale wala hujulikana mashhuri waliokuwa katika msimamo huo ni hawa wafata معاويه بن ابي سفيان ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها طلحه بن عبيد الله زبيد ابن العوا الله ولقوا كتق مستاري وامله واماو ومتتيه المسمومو ولتقى كصاص اسمامشوه جو يا وله ولمو عثمان بن عفان رضي الله عنه ولي واتو. ولي في بيانه وقالي انياء watu walipija kambi nje ya nyumba yake hasaru Hissar. Hissar ni mtu kuekewa, kufungiwa. Ikawa kuna kitu kina ingia wala kitu kina toka. Kwa wakata kwaanza kumfanyia hissar, ili afi kwaanza nanjaa kapsa, hakuna maja, hakuna chakula kina chuingia katika nyumbiaki. Baadhi ya unazwani wa sira na tarikh, wanasema muda wa karibu siku 40. Au 30. Au zaidi ya apu. Wa mumukea hissar, nyum, nyum, nyum, nyumbiaki. Halafu ndiwa wakamungilia, wakamua. عثمان بن عفان رضي الله عنه قو هو مسمامه الثاني طالب بدمي عثمان اي طالب بالقصاص من من قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وسمع لازما استمامه حد القصاص او قتل ام عثمان نواه واعا مسمامه الثالث ني مسمامه ambao unasema قصاص لا بد منه قصاصي لازم يتسممشوا Walakin, yambaghi au yajib atareyuth. Inapasa kwanza, tusimame, tutulie kwanza, tusubiri. Tusubiri, tusifanyo mambu ya kisasi, moja kwa moja, la. Funa naitajia wakati, muda, tundio baada ya tufanya kisasi. Kwa nilipuna naitajia muda na wakati ya tufanya kisasi, wa nasema, litagliibi janibil maslaha. Kwa ajili ya kuangali ya upande wa maslaha. maslaha inasemaje wanasemaje maslaha kwa nini li anna alfitnata mazalat qa'imah kwa sababu fitna ilikuwa bado imesimama wakati huo ambao watu sahaba baadhi ya sahaba kina Talha na Zubair na Muawiya walipokuwa wanaitisha qisas bado ulikuwa ni wakati fitna imeenea watu wako katika fitna na balaa na na mvutano mkubwa katiya sahaba na katiya wa islam kwa hivyo msimamo wa tatu ambawo likuwa ni msimamo wa Ali bin Abi Talib radhiya Allahu anji Ali bin Abi Talib pamoja na sahaba Ammar bin Yasir likuwa hapo katika msimamo huwa tatu na al-qaqa ibn Amur kuna sahaba mungine anaituwa qaqa ibn Amur hawa wa tatu na munginehu waka shika msimamo wa tatu wa kwa mba jamani tusubiri tuwa itajia wakati baka mambo kwanza yatulie hatta yastatib al-amr au nataryath hatta hatta tazula al-fitna baka fitna yashuke tulia sababu ya pili wanasema walanna qatala uthman la yu'rafuna bi a'yalihi sababu ya pili ili wapelekea kutukuzia kwanza ni kwamba wale hasa wale ushiriki walo ingia ndani ya nyumba ya Uthman kumua hawa julikani hasa kwa majina yao ni nani uliko bada wa julikani ilikuwa ni wakati wa mambo ya mechanganyika fitna imesimama kubwa na balaa kata wa islam wako katika heka heka kwewa walo muua Uthman ibn Afan ni nani grupu ni kubwa grupu ya watu wale washiriki katika mawaju Uthman ni grupu kubwa idali yao inathika paka karibu watu wa elfu mbili watu 1200 sasa katika watu 1200 wale hasa ambao walioshiriki wakati wa visu na mapanga kumua Uthman ibn Affan nikina nani hasa wakabado hawajulikana kwa hivyo ali ibn Abi Talib msimamo wake kakuwa unasema tusubiri hata yastibale amr kwa mpaka fitna isuke itulie jambo la pili anasema mpaka tujue wale hasa waliomuua Uthman ibn Affan kinalo طيب بعد هجوم داووديكو ومساحبه كتاهاما ماكوني ماتات اتوكا طلحه و زبيش فانطلق الى مكه وكان مكه طلحه و زبير والوفيكا مكه التقى بام المؤمنين عائشه وككوتانا ام المؤمنين عائشه فبضوا على وكزغمز ناي مننواه فاتفقوا هؤلاء الثلاثه وته واكبالي انا أن يخرجوا الى البصره واتوكى مكه و توفون سفاري و يند البصره بسره يكون وين يكون العراق تمهيدا للقبض على قتله عثمان وتسليمهم للقصاص الى كندا كجياندا و كندا كوخشك و كواماتا wale walohsika كله بصره wasabawao waliofanya tukio hili walifanya yale mambo wakamaliza wakakimbia wkaenda wapi? wakarudi Basra. Babawao wakawa wanajua hao watu wako Basra. Wakasema ili twende tukakamate wale walio waliohusika na kumwaje Uthman bin Affan na tuwapeleke ili waswamishiwe qisas au wae. Hilo ndio lilikuwa lengo lao. Hawakwenda ili kupigana. wala haiku wakati ka fikra zao wala mawazo yao kabisa atakwenda kusimamisha vita huko wenaka pigana na ali bin abi talib kamwe kabisa haya maneno tunasoma katika al bidaya wa nihaya nenda akasome katika bidaya wa nihaya kwa njia ya usawa kama anavoeleza ibn kathir rahimahullah taala walipofika kule basra wote watatu arsala aliun alqa qabn amr yadauhum ila al jamaa Ali ibn Abi Talib akapata khabari kwamba watu hawa sahaba walitoka pamoja na umma wa muuminiin wote wapo wapi pamoja na Basra Ali ibn Abi Talib akamtuma Aqaa ibn Amr ende kule Basra akazungumzea nao akawaeleze kuhusu umuhimu wa kuwa pamoja na kuhusu umuhimu wa watu kusimama na kauli moja na kusimama katika udugu wa Uislamu kwenda kuhimiza maneno yao kusuodeke farakan قاع ابن عمرو اكلككطانا طلحه و اكزمومزه بن زبير رضي الله عنهما ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها اكم يجيب منن الذي اكجى اكاممبيه علي بن ابي طالب اكاممبيه انما جئنا نريد الصلح سيزي تومكوا هبا بسره تنتاك صلح انا قصوديه قصممشايله قصاص wale ambao walohsika na tukio baya la kumoa na mawaji rthman bin afan tuatafuta tupate kwa kamato kwa sababu anajua wao wa, msimam ali bin abi talib ni kusubiri wanasema la walohusika wa, na mawaji rthman bin afan moja kwa moja hakuna kusubiri washikwa kwa kamato wafanywe kiswas aliposikia ali bin abi talib pale alifurai moyo wake ukafunguka akajua alhamdulillah watu wamekuja hawa sahaba wa mtume alayhi salatu wa salam pamoja na mkewe mtume umul mu'minina aisha rado dhau anna wa anna abiya wa anna sahaba tijamiya wa mikuja kwa jambo zuri kwa hivu yeye akaazimia na yeye atoke madina, ende wapi, ende basra pamoja nao ili madamu niya yao ni hiyo, na azma yao ni hiyo na yeye enda kasmamenayo kwa azma hiyo moja fakama fin nasi khatiban akasmama kuambia watu خطبه قصاص كما امبيه اي يوحنا كانه كانه يقول للناس يحثهم بسبب الوقت يا يفاني توزع قصمه خطبه yake kwa kirefu yote lakini kwa almuhtasar yahuthum ala aljamaa akawa himiza watu kuhusu kuwa pamoja na ule udugu na ile neema ya uislamu uliokuja kuwaleta watu pamoja na kuondoa mfarakan uliokuwepo wakati wa jahiliya wa shkuru ni'mat allah alaykum ith kuntum a'daan فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها هيا منن اكو اسمي علي بن ابي طالب رضي الله عنه في شكاوا مبيا يوه ناس اني واحد اني مرتحل غدا فارتحلوا ميمي كشونا اوروك نندا زانغو هكو البصره لييي فيلي فيلي موندكي pamoja nami ولا يرتحل احد ممن اعانى في قتل عثمان ابي شيخ لكن msikizeni taadhari yoyale ibn abi tali ana sema walakin asitoke pamoja na sisi yoyote ambaye amehusika katika mauaji wa uthman ibn affan kwa njia yoyote asitoke pamoja na sisi bakia hapa baada ya kusema maneno haya uthman ibn affan kwa billahi ta'ala baadhi wale wale wale wahusika na tukio hili bovu au baya na watu hawa ambao waliokuwa na na na, na msimamo huu wa kuleta mfarikano katika Uislamu na kuharibu kalima ya Uislamu wakati wa Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu baadhi yao walikuwa kopo pale tena wale viongozi wao walikuwa kopo pale wengine wakao wamekimbia kule kwa Basra wengine wakao hapo pale wanaangalia kuna kunaendelea nini wakati katika pale pale mji wa Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu فَوَفَشْتَمَ الْقَوْمَ وَلِجَمَاعَ وَكُتَانَ وَالْتَقَى رُؤُوسُهُمْ وَالْفُيُونْجُوزِي وَأَحْسَا وَكَكَا سِرِّي وَكَانُوا يَخُزُغُمُصَ أَمَّا وَلْقَوْنِي وَاطُ وَثَلَا وَقَوَّنْزَ نِي الْأَشْتَر الْأَخ الْإِبْن النَّخْعِي الْأَشْتَر النَّخْعِي وَثَانِي نِ شُرَيْحُ بْن أَوْفَى وَثَالِثٌ أَنَيْتْوَ ابْنُ السَّوْدَا مْتُتُ wamama mwusi yende sifa yake amepewa sifa mbovu kabisa ambaye ndiye alikuwa mwovu wao kabisa katika hawa wote watatu wanazona wanapomtaja kama vil ibn kathir na wengineo wanamtaja jina lake alafu anasema qabaha hu Allah qabaha hu Allah sawa sawa na kusema laana hu Allah ambaye jina lake ni abdullahi ibn saba abdullah ibn saba hawa watatu wakatana wakasema ma hadha rai hii ni rai gani na maneno gani ambayo haya ameyasema ali bin abi talib kad qala ma sami'tum amekusha kusema haya ambao umeaskia fa innahu jami' fa innahu jami'u an-nasa gadan alaykum ali bin abi talib kesho unyenda kukusanya watu wote dhidi yenu fakaifa bikum wa adadukum qaliil sasa nyii itakuwa yatakwaja mambo yenu na nyii ile hali dhadi yenu ni ndogo waatu ali bin abi talib wende akukutane huko na watu wa talha pamoja na zubair na mengineo wote hao wakija pamoja nyinyi ndadenu ni watu kidogo kina watu kwa fanya 2000 na mtaweza vipi kusimama na watu hawa akasema al ashtar an-nagai mmoja katika hawa viongozi au wa, wa kikosi hichi cha watu waovu wasaliti watu wabaya mujrimin akasema قد علمنا راي طلحه و زبير فينا seized elko toijua rai ya talha na zubair jiu yetu elko toijua tangu mbele rai ya falha na zubair ni rai gani iqamatu alqisas qisas kisemawisho jiu yetu walko wa naijua hiyo rai yao walam nakun naalam au naarif rai ali ibn abi talib radiyallahu anhu illa alyawm راي علي بن ابي طالب حtakuwa tuijua isipokuwa leo leo ndo imedhihiri rai ali bin abi talib ilikuwa tuijui rai yake ni nini lakini leo rai ali bin abi talib ime imedhihiri fa inkana kadis talha maum aki wa ali bin abi talib amekubaliana au ameshirikiana nao kina talha na zubayr bin awwab radiyallahu anhum faqad istalha ala dimaina Yitakua wote wamekubaliana juu ya damu zetu. Haya mani na nani? Al-ashtar na khai. Kwa hivyo ikawa sasa, wanakawa wana panga njama, na mbinu watakawitumia ni mbinu gani. Na wanawoto wa thanu mefika, fathandile baada la thanu.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 اشهد ان محمد الرسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر La ilaha naa wae ikhwan jamaa walipokuwa wamekaa wana shauriara wanazungumza njia na mbinu mwafaka ya ku toka katika hilo janga ambalo wameona wa, na hiyo hatari ambayo tayari wameona na kutakabana na ali ibn abi talib wakasema huyo mwovu wao kabisa katika wote qabaha wallahu wa ibnu sauda عبد الله بن سبأ كما يولا يقوله في صحابه صالح عليه السلام اذ انبعث اشقاها هو هو اشقى القوم هذا موفوا وكبس اكوامبيا ان يركم في خلفه الناس جماني نيوابي بينو نيوابي نjia ya kutoka ان يركم في خلفه خلفتي الناس نjia yenu ya kutoka نا بينو يا كجساعديا نا هاتاري هي Inayotu kabili sasa hivi Ni kule katika kuchangamana na watu Faitha litaka nasu Watu wataka pokutana kesho huko Wataka pokutana Fansha bul kitala bainahu Nyingi musmamishe vita katiao Wala atadaruhum ya ishtamiuni Wala musiwape fursa na nafasi ya ku Ya kuja pamoja na kukutana kwa hili ndio rai na fikra alioitoa nani abdullahi ibn saba ibn sauda fikra yake ni kwamba wao wende wote wae huko halafu watu wakitaka kukutana wao wafanye mbinu na njia yoyote na namna yoyote wasimamishe vita na naam hivyo alivopanga ndivyo ambao walivotekeleza wakaenda huko usiku wa kwanza ukapita vizuri katika pahali amapo wameshokia wote halafu usiku wa pili wakasimama wakatoa panga zao wakaanza kusimamisha vita kuwapiga watu alfajiri minalghalas watu wakaometatizika hawajui kuendelea nini kwa sababu kikosi cha ali ibn ابي طالب wamekuja wanakutana na falha na kikosi chake lakini li ajli madha li ajli sulh wa li ajli tafahum كيف يقبضون على قتله عثمان وتوشك vipi na watapambana vipi na wale wale oo uthman bin bin afan radhiallahu anhu lakini wakitahamaka wanaona panga zimesimama Hawajui kulitokea ha, nini fawba, na kuendelea nini ikawa sasa watu wako katika katika naam katika nini fawda na katika hali ya ya vurugu hawajui kuendelea nini kumbe ni kaiti na makida ambayo ilikuwa imepangwa na hawa watu waovu na watu wabaya ndipo wanasema wana zoni hapo fa waqa ma waqa min al-amri wa kana amrul lahi qadran maqdura qadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapo ikapita yale ambayo Mwenyezi Mungu aliandika kupita kapita baada ya sahaba tu Rasulilah sallallahu alaihi wasallam hapo wakauwa na baadhi yao wakati vile vita vinaendelea pale pale wakahisi kwamba hapa kuna balaa inaendelea kwa sababu wakiangalia waki hivi na wakitizama hivi yale maneno na mambo waliyokuja Ali bin Abi Talib hawakuja kupigana na sahaba tu Rasulilah kamwe kat kabisa ndio maana baadhi yao waka hisi ile hatari wakaanza kutoka talhab bin ubayd ila alitoka na baada kutoka kuna bwana alimfuata nyuma kule kokwenda akaenda kamua neye alitoka katika vita hayumo kabisa katika vita alitoka na panga lake huyo katoroka anga aliona kwamba hii ni balaa fitina kubwa alipoona ile balaa na hatari akajua hapa sipo kutoka na kumla bwana akawa shamuona akamfuata akaenda aka akamaliza sababu anajua hao ni wale watu ambao wanataka isimamisha qisas au jio ya wale waliomua Uthman bin Affan na yeye ni mmoja katika wao kwa hiyo wakamua Talha bin Ubaidillah radiyallahu anhu arba hii ndio fitna iliyokuwepo na hii ndio balaa iliyokuwepo na hii ndio riwaya iliyoyasawa njoo ya tukio la waq'at al-Jamal au yawm al-Jamal maneno haya tuliwanukulu ni maneno ya Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika al-Bidayah wa al-Nihayah ndio haya haya maneno utakonda kuyasoma katika kitabu cha al-awasin min al-qawasim kama anachooni ibn al-arabi radiyallahu anhihi wa wanazuoni wengine kwa hivyo ayu al-akh al-karim ukitizama maneno hayo kwa makini na utaratibu na ufahamu utaona kuwa sahaba tu rasulilah sallallahu alaihi wasallam hawakuwa walihusika katika maukida katika waqati al-jamal au katika maarakati al-jabal hawakuwa hawahusika kabisa nia zao hazikuwa ni nia za vita wala kwenda kupigana wala hawakuingia pale kwa kwa kwa kwenda kusimamisha vita kwa ajili ya ya mambo ma mengine ambayo au fikra ambazo zilikuwa si sawa la walikwenda kukutana kwa ajili ya sulh na kwa ajili ya umoja na nia yao ni kwenda kusimamisha qisas na kujua wale waliomuath ibn Affan hasan ni na nani lakin watu waliokuwa katikati pale walioleta fitna na balaa ndio wale ambao walieneza vita hivi na kuvispamisha wakawa taonyisha waislamu na kuua baadhi yao katika sahaba wa mtume aleyhi salatu wasalam haya ndio maneno mktasa yanohusiana na wakati aljimalo faipo alahnaf ibn qais alikuwa ni mmoja wao katika wale walitoka pamoja na watu wake kwenda kusimama katika safu ya nani ali ibn abi talib aliposikia kwamba kuna Ali bin Abi Talib Ame kuenda huko aa, basra kuenda kupi, kupamana nao Na hiyali toka kuenda kumsaidia Kusmama na kumnusuru Ali bin Abi Talib Lakin Abu Bakra Yai msimamo waki ukawa ni msimamo Kile kipote cha kwanza cha masahaba Ya kuamba Hakuna kuhusika Wala hakuna haja kuingia katika mambo ya fitna Wala hakuna haja kuingia katika mambo ya fitna Kama ambila hinaf bin Qais Rudi kwa sababu mimi nimesikia Mtume عليه الصلاه والسلام akisema idhaltaqal muslimani baisaifihima falqatilu walmaqtulu finnar tuja katika ebara kwanza ya maneno ya Mtume عليه الصلاه والسلام zimebakia dakika chache pengine tunaweza kusongea kidogo katika maneno haya anasema tumu wetu عليه الصلاه والسلام anasema idhaltaqal muslimani baisaifihima idhaltaqal musliman iltaqa imekuja katika riwaya hii kwa tamko la iltaqa Katika riwaya ya muslim imekuja kwa maana ya, idha atawajaha Na maana ke ni moja Wanapopambana Wanapopambana wa islamu wawili Halafu wakasema mtume alaihissalatu wa salam Bisayfaihima kwa panga zao mbili Wanasema wanazwoni wa hadithi, sharha al hadithi Wanasema Dhukira al saifu, fil hadithi Panga li mitojo hapa katika hadithi hii Ala wajhi taglibi, kwa njia ya taglibi Taglibi maana ke kwa wingi liano huwa almahud fi zaman an-nabi sallallahu alayhi wasallam kasabu hili panga ndilo ilikuwa ilikuwa silaha iliyojulikana zaidi wakati wa mtume alayhi salatu wasalam wa ila ama pamoja na hivo almurad mumradi wa mtume alayhi salatu wasalam kutaja panga muradi wake ni silaha yoyote kwa hivyo usije kufahamu katika hadithi hii ni mpaka usimame na panga mbili mtu akisimama na silaha nyingine hu king hukumu hii haikupati la hukumu inakupata ukisimama na silaha yoyote wanasema yu ayyahu maneno haya min atiliwa nguvu maja fi riwayati an-nasai kwa riwaya iliyokuja kwa imamu an-nasai riwaya ya bukhari imetaja bi sayfa hima riwaya ya muslim imetaja bi sayfa hima lakini ukirudi kwa riwaya ya imamu an-nasai utakuta maneno haya ambayo tunayataja sasa hivi tuna tunazungumza anasema mtume alee salatu wasalam maneno haya yamekuja kwa njia nyingine na kauli nabii sallallahu alaihi wasalla idha أخذ السلاح وويل ನುಟ್ ಬಂದೂಕಿಂಗಿಲ್ಲ ambayo silaha ambayo kwa msingi tunayojua katika lugha ya fiqh au katika somo la fiqh silaha ambayo unaitumia na ikitumika silaha hiyo katika mauaji huwa muislamu anahukumiwa kwa qatl al-amd qatl al-amd kuna qatl al-amd katika usila katika fiqh ya islam na kuna qatl al-khata na kuna qatl shibh al-amd ni daraja tatu qatl al-amd wa qatl shibh al-amd na qatl al-khata khata katika sheria hizi za za Kilimwengu leo vile uh, vile wao wamegawanya mauaji kama hivi ilivyo katika sheria ya Kiislamu nafikiri wamechukua katika sheria ya Kiislamu labda wameichukua wame kutoka huko au siyo ni kwa sababu wamegawanya nao vile vile alisema kuna first degree mada alafu kuna second degree mada ambayo ni manslaughter alafu kuna hiyo third degree mada ambayo ni mauaji ya kwa makosa au kitu kama hicho kwa hivyo katika sheria ya Kiislamu ndio maneno haya yako namna hiyo فهو قطعه متومه عليه الصلاه والسلام بسيفا يهما مقصديو yake ni مقصديو yake ni silah ya aina yote kisha anasema mtume عليه الصلاه والسلام القاتل والمقتول في النار anasema munachooni al-Qurtubi rahimahullah ta'ala hadha al-hadith hadithuhu al-qatil wal-maqtul fi an-nar ana huwa na ana huwa aingia mototo anasema al-Qurtubi rahimahullah ta'ala Hada al hadith Mahmulu Ala ma ida haka na lkitalu al Ala dunia Hadithi hii inafahamika Kwa maana ya kwamba Lau u, Kupigana huko Kwa hawa islamu wabili Kusimama na silahazao Au kusimama na pangazao mbili Kupigana huko Kutakuwa ni kwa ajili ya dunia Kupigana kwa ajili ya donia ndio hukumu yake inakuwa anaeua na anewawa huenda motoni kwa hivyo hii ndio maana ya hadithi hii anasema mwanachooni wa Portobi ambaye ni mufassir anasema hadha hadith mahmoulun ala ma mahmoulun ala ma idha kana alqital ala adunya kwa nini anasema maneno haya anasema lima jaa fi musnad albazar basabab kuna ziada ambayo imekuja katika hadithi hii ameipokea imamu al-bazzak katika musnad yake inasema hiziada hiyo inasema inasema hivi idha tataltum ala dunya fal qatil wal maqtul fi an nar mnapopigania dunya yule anayeuoa na yeye wao aenda wapi motoni mnapopigania dunya asante kwa hivyo hii ni ziada ambayo imekuja kufafanua maana ya maana ya hadithi hii يؤيده فلاف نسمع ما نجوني امام القرطبي رحمه الله تعالى كما لزيق انا نسمع يؤيده ما له حي ان تليوا قوه يؤيده بما جاء في مسلم من حديث ابي هريره مننوه حي ان تليوا قوه كحديث الذيه بوقاه امام مسلم رحمه الله تعالى حديثنا بوقاه يناتوكان الى الصحابه ابو هريره رضي الله عنه يبقى كتابه صحيح مسلم ابو هريره ان بوقاه كتابه صحيح مسلم أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم لعبة عليه الصلاة والسلام слام Palestinians نعم لقاء السحيح زمانبي أكيد القفال القرسب وَيسِنَيَانَ السَّيِّبِ أِلَوَ الم tumors يُحClِقствие طلّو ق пов؟ يعز original كぉ overview عام Guo قاوMA نعم لذلك eman فلأنحاء الإسلام executives وآنا soprattutto مقداراًidence الله wanna хорошо السلام اس Jung وعطفه الصلاة والسلام permanent من herb Pi Datqiンに masuk負то平 coins. وهم لذلك إسمaju يعز البيعه الصلاة والسلام pix لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْم هَيْتُونَوكَ الدُّنِيَا أنا قصودية قولتها ه실�êانه هكذا تسمع القيامة جمع عليه الصلاة والسلام أنا أقل أن تسمع أنا أسمع والذي نفسي بيديه أنا أقل أن أقول أنه أنا أقل أن أبايا نفسيا وأنه كنت أ 획ور يكذب الله سبحانه وتعالى أنا أسمع لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا هك wa la dunya hii haitoondoka hata yati ya ala nasi يوم mpaka watu wajiliwe na siku ambayo la yadri alqatil fi ma qatal wa almaqtul fi ma qutil yule anaeua atakuwa hajui ameuanii ameua kwa ajili gani wala yule aliyowaa atakuwa hajui amewawa kwa ajili gani mpaka isike siku hiyo ndipo itakuwa imefika wakati wa dunia hii sasa iko tayari kufanaje kuondoka na kusimama kiama iko tayari hiyo ni ishara za saa narudia hadithi inasema la tadhhabu ad-dunya hatta yaatiya ala an-nasi yawmun la yadri al-qatilu fima qatal wa la al-maqtulu fima qutil wanaraka wana wa ane huwa atakuwa yule anauwa nini au watu watu kama kuku eh yeah, huwa at auwa na wengine watakuwa wana wawa akija akiangalia anauwa kwa nini yeye haijulikani kwa anauwa kwa nini haijulikani atazikwa yatapita miaka yatapita haijulikani yule aliwawa kwa nini watu hawajui kwa nini aliwawa swala le kwamba wakati wewe ushafika bado ikiwa wakati wewe ushafika basi tujue kwamba ushafika wakati wa dunia hii kufanyaje uondoka Ushafika wakata dunia hii, kuondoka, tuko tayari. Dunia hii, mwenyezi mungu subhanu wa ta'ala, yuko tayari, sasa hivi, yu amekaribia, kuyondowa hii dunia. Ikiwa tushafika katika wakatu huo. Kalu, sahaba wakamuliza mtume alayhi salatu wa salamu. Keifa yakunu dhalika? Takuhaji, maninuhayo ya Rasul Allah. Kwamba, mtu wa uwa, juu ya uwa nini? Wala uwa kwa nini? na mwingine auwa akitahamaka huyo pa amewawa huyo anawawa kwa nini hajulikana na wawa kwa nini atamwona pale maiti amewawa pao sho enla saliba la siko ilikana kwa nini na auwa ليش مقتول هذا ما نعرف توما sahaba akamuuliza mtume ali mambo ya ya ya kushangaza mambo makubwa wakamuuliza ya rasulullah kaifa yakunu dhalik yatakuwa ya mambo hayo ya rasulullah قال جمه عليه الصلاه والسلام اكسمه الحرج هيو ني حرج حرج ني كثره القتل ني موواجي kwa wingi inaitwa hرج katika riwaya nyingine imekuja fi mustadil imama ahmed vile vile alharj lakini kwa tafsiri nyingine harj موواجي kwa wingi na alkadhib na urongo yote ni harj كشاء بعدا مننوا هو قال سمعت من عليه الصلاه والسلام القاتل والمقتول في النار وهو مقصود به القاتل والمقتول في النار وانا اسمع وانا زول وانا اسمع اذا كان القتال على ماذا على الدنيا اي على طلب الدنيا واتباع الهوى من منين هاي بعد منين القرطبي يا اخوان القرطبي انا اسمع اكيوا كوجيانا هو كتكوني كوجيانا كاجليه الدنيا نكوجيانا كاجليه الهوى ذات نفسي Kuevo watu wa makitalifiana katika nafsi zao na awa zao za nafsi Hawa ya mambo ya kidunia Mambo ya kilimwengu Watu wa mekosana Mambo ya kilimwengu Siyasa, mali, nini, ni mabumagina Yote upuzi haya mambo ya dunia Watu wa kikosana Wakibibiana silaha Wakaja wakapijana, wakapambana na silaha hizu Wakawwana Hapo ndiyo al-katil wal-maktulu Finnar Anasema waamba al-kitali على تاويل ديني فلا اما كله كبي جانا كو اجل يا دين او كو اجل يا جانب لدين فلا هاينجي katika hadith hii anayozungumzia mtume alayhi salatu wasalam haingii kwa nini haingii tutataja inshallah katika darasa itakokuja akanukulu hapa imam al-qurtubi maneno ya al-alama al-mufassir ibn jarir at-tabari mabao ni maneno muhimu sana tutakuja kusoma inshallah katika darasa inaokuja lakini ni muhimu hapa kujua kwamba hadithi hii makusudio yake na lengo lake ni kule kupigana kwa ajili ya dunia sio kupigana kwa ajili yoyote asallallahu subhanahu wa ta'ala li wala kum tawfiqa wa sadat wa ikhlasa fi alqawli wal'amali wassirri wal'alani subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wasalamu alaykum